يوم يرون الملائكة ناب شرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا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 يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أظلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقال الرسول يا ربي إن قوم تخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجنمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه تردين ولا ورتلناه كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك من حق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجونهم إلى جهنم أولئك شر ما وظلوا سبيلا وَرَقَدْنَا أَخَا سَيْنَاهُ فِي الْكِتَابِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهَ هَارُونَ وَزِيرا فَكُنَّا نُذْهِبُهُمَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا مَن كَذَّبَ الرُّسُلَ أَوْ رَأَى قَوْمَهُ مُعَذَّبِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وأعتدنا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكل أن لهم له الأمثال وكل أن تبرنا تتميرا ولقد أتوا عن التي أنظرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله الرئي من اتخذ إلههما فأنا ت تكون عليه وانكِيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا ألم ترينا ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا فما قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل رباسا والنوم سباسا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته من لنحي به بلة ميتا ونسخيه مما خلقنا أنعاما وناسيا كثيرا ولقان صرفناه بينهم ليذكروا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا في كل قرية نذيرا فلا تضع الكافرين وجاهدهم به كبيرا هو الذي مرج البحرين هذا عذب ومُرًا فاجعلهما بحرًا واحدًا وجعل عليهما ربك ريحًا ومطرًا وخرج منهما رزقٌ وهو الذي خلق من الماء بشرًا فجعله نسابًا وصهرًا وكان ربك قديرًا ويعمدون من دون الله ما لا يرفعهم ولا يضرهم وَكَانَ لَكَ فِي رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ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 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيامها ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم السجد للرحمن قالوا ومن الرحمن أن السجد لما تأمرنا وسادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وغمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هبنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم شجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مسقرا ومقاما والذين إذا أذفقوا لم يسرفوا ولم يغتروا وكان بين ذلك قواما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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فؤلاء يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب إلى الله متوبا والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللؤ مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا أبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما يعبغ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم باسم تلك آيات الكتاب المبيد دعلك باخع نفسك لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَيَمْن يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَ امْتَسَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَجٍّ كَرِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ كان كَانَ مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ قَوْمِيَ الظَّالِمِينَ قَوْمِ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ يَتَأَكَّرُونَ قَالَ رَبِّ ويقيق صدري ولا ينقق لساني فأرسل إلى هارون، ولهما على يد بزر، فخفوا أيقونون. وَلَكَ الَّذِي هَبَ بِآيَاتِنَا عَلَىٰ إِنَّمَا عَلَيْكُمْ سَمِيعُونَ فَأَتِيَاهَا فِرْعَوْنَ فَقُلَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ معنا نَبِينِ إِسْرَائِيلَ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين ففررت منكم لما خيفتكم فوأبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وَتَكُنْ لَعَمَّةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبْدَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِيدَاعُونَ وَمَا رَبُّنَا عَلِيمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ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 قال أَهَوَنَ لَجِئْتُكَ مِنْ شَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأَتِمَّهُ إِذْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ نَبِيُّهُمْ وَنَسَعِدُهُ فَإِذَا هِيَ بيطاء قال للملية حوله إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم من سحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأقاه قالوا أرجه وأقاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وَقَالَ لَهُمْ النَّاسُ هَئَؤُلَاءِ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ سِحْرَهُمْ إِذْ كَانُوا هُمْ الْغَاوِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِذْ كُنَّا لَنَحْنُ الْغَاوِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَعْمَلَ عِنْدَكُمْ كَمَا فَعَلَ فِرْعَوْنُ وَمَن وَلَنَعْمُ إِنَّكُمْ إِذَا لَمْ يَنَا الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُمْ مُسَى أَلْقُوا مَا أَنَا مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَهُمْ وَقَالُوا بِعِزْتِهِ الرَّعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ نُوَانِبُونَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فِي ذَاهِيَةِ الْقَفْ فَأَلْقَى مُسَى عَصَاهُ فِي مَا يَأْفِيكُونَ فألغي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمناتم له قبل أن آذن لكم إنه نكبيركم الذي علمكم السحرة فنسوا فتعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا من قلبو إننا ضمّع أيا أن وفر لنا خضايانا إننا ضمّع أيا أن وفر لنا ربنا خضايانا أنكنا أول المؤمنين ووحينا إلى موسى أن أسر بعباده إنكم متبعون. فأرُسَلَ فرعون في رَعْنٍ فِي الْمَدَاءِ إِنَّهَا شَرِينَ إِنَّهَا أُلَاء إِلَى شَجَرِ ذِمَتٍ قَنِينٍ وَإِنَّهُمْ لَنَالَ غَائِضٌ وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَادٌ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنَ الْجَنَّاتِ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ ذَكِيرٍ كَذَلِكَ المشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر فانفنك فكان كل فرقك الطود العظيم وَأَزْلَفْنَا سَمَّ الْآخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَجْنَا مُوسَى وَمَمْعَهُ أَجْمَعِينَ موسى ومن معه أَجْمَعِينَ ثمَّ أَضْرَقْنَا الْأَقْنَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَعُوْمَ مَا كَانَ إِكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ الَّذِي نَعْزِيزُ الْرَّاحِيِّ وَاتَّسَنُ عَلَيْهِمْ نَبَائِبَ رَأِيْهِمْ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَغَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَاقِفِينَ قال هل يسمعونكم إذا تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباء أنكذانك يفعلون. قال أفريتم ما كنتم تعبدون آتكم وأبكم الأقدم نفِّنَهُم عذبُ اللّهِ إلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَ نِفَاءً والذين يرضعوني ويسقيني وإذا مديضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي اطعم أي وفرني خطي انت يوم الدين ربي هبني حكمه والحقني بالصالحين وجعلني نسان الصدقين في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم وهو في اذني بي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يذفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سنيم وَأُنْزِلَتْ جَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُزِزَةٌ ذَاحِمُونَ للغامين وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلْيَنصُرُونَكُمْ أَوْ أَنْتَ تَصْرُونَ فَكُبُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ ابْنِ سَيِّئٍ يَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ فالله إذا كنا لفي ضلال مبين إذ نسميكم من رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميمين فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان يكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجز إن أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذنون قال وما علم بما كانوا يعملونين حسابهم إلا على ربي نوتشعون وما أنا بغاند المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قلولي لم تنتهي يا نوح لا تكونن من المرجومين قال ربي إن قومك ذبون فافتح بيني وبينهم فافتح بيني وبينهم فتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين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 إِنَّنِي كُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا أَجْرٌ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْمَنُونَ بِكُلِّ ذِي عَيْنٍ آيَةً أَتَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ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 إن هذا إلا قلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك الأول عزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون إني لكم رسول أمين وفتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتتركون فيما هؤلاء آمنين في جنات وعيون وزروع ونقذ طلعها هظيم وتنحلتون من الجبال بيوت الرفالهين الله وانطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المساحنين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي آية إن كنت من الصادقين قال هذه ناغة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تبسوها بسوء إذا فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزوانكم من أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا نوط لتكونن المخرجين قال إني لعملكم من القانين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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري لا على رب العالمين أفل ولا لو لولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالغسطانس المستغيم ولا تبغض الناس أشيائهم ولا تعتم في الأرض مفسدين. وتقول الذين خلقكم من جبل لتنأوين قالوا إنما أنتم من المستحنين وما أنتم إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين.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 وَإِنَّهُ لَتَنَازِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بَشَرًا عَرَبِيًّا مُبِينًا وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنَ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن أي يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعدمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأنيم فيأتيهم بوتة لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون فبعذابنا يستعجلون فرأيت إن متعناهم سنين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 إنهم عن السمع لما عزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فأنذير عشيرتك الأقربين وخفيض جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بنيء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على ماذا تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع ويكثرهم كاذبون والشعراء يتمعهم الغابون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظنموا وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم ضواسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين ودم بشران المؤمنين، ودم بشرا المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم من آخرتهم يقينون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون. ولاك الذين لهم سوء عذاب، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتَنقُلُ الرُّؤَىٰ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم مِّنْ جِهَابٍ قَبَسٍ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْنُودِيَ أَمُّهُ لَكَمَا فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَعَدُّ بِرَمَ لَمْ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مبصرة قَالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَاءَ حَدُوْمِهَا وَسَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ الْمَبْعُلُ بَدْنَ فَظُورٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المفسنين وَلَقَادَ أَتِينَا دَاوُدَ مَشْنِي مَا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فبنث سليمان دامود وقال يا أيها الناس علمنا مناطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لو الفضل المبين وحشر للسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوسعون حتى إذا أتم على واد النمل قالت نملة يا النمل دخلوا مساكنكم لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبانك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو ليذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيدنا فقال أحدت بما لم تحيط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأتان تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 قال سنظر أصنقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملو إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعنوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملو أفتوني في أمدي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قمة وأولو بأس شديد والأمر إليك فنظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وَإِنِّي مُرْسِلٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَانظُرْهُمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَيْ ائْتُمُونِي من بِعَذَابٍ مِّنَّا فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ مُخَيِّرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنَّكُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ يرجع اليهم فلناتي انهم بجنود لا قبل لهم يرجع اليهم فلناتي انهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلتهم وهم صاغرون قال يا ايها المله ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين وَلَعَفْرِيَتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ وَالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ الْمُلْكِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يأتيكَ عذَابٌ وَلَعَذَابُ رَبِّكَ لَمَحْصُورٌ فَلَمَّا رَآهُ مُصْغِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أشكر أم أكفر وماذا شكر فإنما يشكر لنفسه وماذا كفر فإن ربي وليم كريم قال نكروا لها عرشها نظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالتك أنه هو بأتين العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 قالوا تقاسموا بالله لنبيه أنه وأهله ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك ما شهدنا مهلك أهله وإنا نصادقون وما كرموا كرم وما كرنا كرم وهم لا يشعرون فلا غور كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خامية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم نتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة İki tane secdemiz var cuma.